وهذا سائل يقول ذكر في ا ل أ د ب المفرد فيما معناه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض أ ن ا س وبينهم أ ح د العصاه ف أ ع ر ض عنه ولم يسلم عليه فهل هذا يؤخذ منه عدم السلام على بعض ا ل ع ص ا ت إ ذ ا كان مجاهرا بمعصيته نعم هذا من ا ل أ م ر بالمعروف أ ن ه ي عن ي المنكر أ ن المجاهر ب ا ل م ع ص ي ة يهجر ان المجاهر ب ا ل م ع ص ي ة يهجر ومن هجره عدم السلام عليه حتى يرتدع نعم